عهدا قطعناه هناك هناك من الحرام إن العهود عهودنا منذ القدم وعلى الجهاد طريقنا نحو القمم لا فضي القيعان في الجبل الأشهام وطريقنا نار واشناء ودم لا نتقيه ولا نحيد صوت المدافع في في الدجا احلى نغام ودم الشهيد على الطريق على الطريق لا نانا عهدا قطعناه هنا ك من الحرم إن العهد عهودنا منذ القدم صوت المدافع في الدجاح لا نغام ودمو الشهيد على الطريق لنا علام ودمو الشهيد